كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبده و قالوا مجنون وزدجر فدع ربه أني مغلوب فتصير ففتحنا أبواب السماء بما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 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرْ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ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 دكر. ولقد جاء آل فرعون نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير